وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسَنِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزع تقدم لكم نستنى بسنته وصار على نهجه إلى من الدين أما بعد نواصل بإذن الله تعالى في درسنا في طريق نجرتين والذي يظهر أننا وقفنا في مقام الإيمان والضلال بعد أن ذكر النقيم رحمه الله تعالى فصلا طويلا في مسألة الإيمان بالقدر وذكر أحاديث وآثار وآيات ونقول طيب عن العلماء في ذلك عقد فصلا مقام الإيمان والضلال فصل ويبدو أن العنوان من صنيع المحقق فالجواب أن ها هنا مقامين مقام إيمان وهدى ونجاة ومقام ضلال وردا وهلاك زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به إثبات القدر والإيمان بالقدر وإثناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها كل الكائنات والمخلوقات خلقها وأوجدها رب العالمين عز وجل وأن ما شاء كان و إن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإي الناس شوف لما يكون في عقيد زيدي راسخة كيف ستنظر للناس ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس وما لم يشأ لم يكن وإي الناس إذن الناس لا يملكون لأنفسهم برا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا وهذه الآثار التي ذكرت أو ذكرت كلها تحقق هذا الإيمان هذا المقام وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد سلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه مرة معنا ابن النعباس قال القدر نظام التوحيد هذه السلك كذا ومسائل التوحيد لم القدر يعني إذا انفرط ضاعت هذه المسائل وقال وهذا في كل كتاب أنزله الله على الرسول دي قضية ما قضية خاصة بالأمة دي أي رسول ربنا أرسله وأي كتاب ربنا أنزله أثبت هذه الحقائق لا لأدى مقام الإيمان والهدى والنجاة وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والرداء والهلاك فهو الاحتجاج به على الله تحتج بالقدر على منه؟ على الله وحمل العبد ذنبه على ربه شربت الخمر لأيه؟ ما غدره علي زنيت لأيه؟ ما كتبه علي أسوي شنو أنا؟ يحتج بالقدر على مولاه وتنزيه نفسه الجاهلة الظالمة الأمارة بالسوء وجعل لارحم الراحمين واعدل العادلين واحكم الحاكمين واغنى الاغنياء اضر على العباد من ابليس ينزي نفسه أنا ما انا ما عندي حاجة لو شاء الله ما أشركنا ولا اباؤنا ان نطعم من لو يشاء الله واطعمه ينزي نفسه ويتهم منه رب كما صرح به بعضهم واحتج عليه واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تضحد واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تضحد حجته ولا تطاق مغالبته حتى يقول قائل هؤلاء يعني عبد أبداللال يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالمائل بشبه المكلف زي الزور الكتفه ورهو في الموية وقال له اوعت بالنفسك ده كلام منطقي يعني عايز يقوله نحن مكلفين وما عندنا قدرة عايز يقوله كينهم الضلال ويقول قائلهم دعاني وسد الباب دوني فهل الى دخولي سبيل بينوا لقصتي دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لقصة ويقول الآخر وضع اللحم للبزاة على ذروتي عدن اللحم خطوة للأسخور في جبل ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسم البزاة بعد جنكاً اللحم لاموم لو أرادوا صيانتي ستروا وجهك الحسن يعني معناها يعني طالما ربنا خلق نساء جميلات كده ونحن بعد ما مولامين هذا زندق مكشوف يا جماعة وقال بعضهم وقد ذكر له ما يخاف من إفساده فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره غير قاصد منه الله وصعد رجل يوما على سطح دار له فاشرف على غلام له يفجر بجاريته عند ملوكين بنات وأولاد شاف واحد غلام يفجر بجارية فنزل واخذه ماله وعاقبهما فقال الغلام ان القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك يا اخي احنا ما مكتوب علينا فقال لعلمك بالقضاء واللعلم بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أنت حر لوجه الله شو تضلل يا محمد <تصفيق> زي ذيل العلماء كانوا يدقون بالبسطونة ويقولوا قدر الله ما شاء فعل يعني بس ربنا رأيتك دق يعني ما قدر الله يومين ثلاثة بيدقفر بالقدر، بيبيخاف عظيم، تجّ نظيفة، قدر الله ما شاء فعل يعني ما سويش نيان، ولو فعل هذا بزوجته واحتج عليه بالقدر، لقال لا أنت الذي فعلت، يعني ما الكلام ده منقيم عنده كلامه وغيره قالوا عاجل عازل، بيقول كلامه إذا ما في زرع زرعت، جواحد نبى كبريتة ولاش حرق المشروع كله. جاءوا قاعدوا رجاءوا وسألوا قدر الله ما شافع أرأيك شنو ما عندك كلام هذا ما مذهبك ومشي جاء ولد جيمه يا ما جابه يود ما يترونه ما لك قدر الله ما شافع ممكن يدك افتاخ يود شن ضربني قدر الله ما شافع أرأيك شنو ما يستقيم أمر ولا دنيا ولا دين ولا شيء وإلا لو قلت لا قياسي لو رفضت إذن انتقض شنو مذهبك ورأى آخر يفجر بمرأته، فبادل ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر، فقال يا عدو الله أتزلين وتعتذرين مثل هذا؟ فقالت أو تركت السنة وأخذت المثل عباس فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليه وقال لولاك لكي جزاك الله خير. أنا ما قلت هذا ما ينتهي. هي عارفة قدري، شوف ال هي عارفة. عارفه ذو المنتهي عجلته وهو لما يضرب فيها دي الفطرة الغيرة فلما يضرب فيها القضاء والقدر ده مذهبك يعني قال لا تعتزني بكلام زي ده هي عارفة الخبر قال له عايز تخلي السنة وتحتاج بكلام عباس بس لم أصد قال لا جزاك الله خير الله كمان انت كنت بليت انت بليت وانتهت انت بليت وعرضك راح ها عجلتك راحت وعرضك راح نسأل الله العافية ورأى آخر رجلا آخر يفجر بمرأته فقال ما هذا فقالت الملك هذا قضاء الله وقدري فقال الخيرة فيما قضى الله فلقب بالخيرة فيما قضى الله لقبوا كذب الخيرة فيما قضى الله لقبوا كذب وكان إذا دعي من غضب إذا نادله يزعل زعل مالك لك بمعاقيتك وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول قالوا أليس يقول الله ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا رضيه وأحبه وأراده وما أفسدنا غيره وما أفسدنا غيره؟ ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة وإنما مثلنا في ذلك كما قيل إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذلبون فنأتيكم فنعتذروا وبالغ بعض هؤلاء أن علي مر بقتل النهروان فقال بوسى لكم لقد ضركم من غركم فقيل من غرهم فقال الشيطان والنفس الأمارة بالسوء الأماني فقال هذا القائل كان علي قدريا وإلا فالله غرهم وفعل ما فعل وأوردهم تلك الموارد نعوذ بالله واحتج جماعة من هؤلاء يوما فتذاكروا القدر واجتمع فجرى ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم فج فجأة ذكر الهدهد وقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم الهدهد مش قال كذا فقال كان الهدهد قدريا أضاف العمل إليهم والتزين إلى الشيطان وجميع ذلك فعل الله وسئل بعض هؤلاء عن قوله تعالى الإبريس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه أيمنعه ثم يسألهم ما منعه قالوا له معقول يمنع رب العالمين ويسألوا قال نعم قضى عليه في السر ما منعه في العلانية ولعنه عليه قيل له فما معنى قوله وماذا عليهم لو آمنوا بالله إذ كان هو الذي منعهم أو إذا كان هو الذي قال استهزاء بهم قال فما معنى قوله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وعمنتم قال قد فعل ذلك بهم من غير ذنب جنوه بل ابتداء بالكفر ثم عذبهم عليه وليس للآية معنا وقال بعض هؤلاء وقد عوثب على انتكابه معاصي عاصي الله فقال إن كنت عاصيا لأمره فأنا مطيع لإرادته وجرى عند بعض هؤلاء ذكر إبليس وامتناعه من السيود لآدم فأخذ الجماعة يلعنونه ويذمونه إبليس يعني بلعنوا في إبليس فقال إلى متى هذا اللوم؟ قال بليس ما بالرحبره. لامتين يا بليس نتوسعلني منه كده ولو خل لي لسجد ولكن منع واخذ يقيم عذره بليس ذا معذور ذا مع. بليس مات ما ما خلو سكت بليس ذا يا بليس فقال بعض الحاضرين تب لك سائر اليوم أتذب عن الشيطان متلوم الرحمن تب عليك يومك ذا كله. ت تذب عن الشيطان ت عن بليس وتلوم الرحمن عزوجل وجاء جماعة إلى منزل رجل من هؤلاء فلم يجدوا فلما رجع كنت كنت قال كنت أصلح بين قوم قال الإمام ليش ما لقيتني كنت في الصلح فقيل له وأصلحت بينهم قال أصلحت إن لم يفسد الله ثم ماتاني خربوا أنا أصلحت فقيل له بؤسا لك أتحشر الثناء على نفسك وتحشر الثناء على ربك ومر بلص مقطوع مقطوع يد على ومر ومر بيلص مقطوع يد على بعضه ولا يد مقطوع مسكينه واحد من القادرية ذل فقال مسكين مظلوم أجبره على السرقة ثم قطع يده عليها وقيل لبعضهم أترى الله كلف عباده ما لا يطيق ثم يعذبه عليه قال والله قد فعل ذلك ولكن لا نكسر أن نتكلم قال بس قال من كل حاجة لكن على هكذا وأراد رجل من هؤلاء السفر فودع أهله وبكى فقيل, أس فقيل استودعهم الله واستحفظوا إياه فقال ما خف عليهم غيره وقال بعض هؤلاء زنية أزنيها أحب إليه من عبالة الملائكة قيل ولما قال لعلم بأن الله قضاها علي وقدرها ولم يقضها إلا والخيرة لي فيها وقال بعض هؤلاء العارف لا يمكن منكرا لاستبصار استبصاره بسر الله في القدر ولقد دخل شيخ من هؤلاء بلدا فأول ما بدأ به من الزيارات زيارة المواخير المشتملة على البغاء والخمور بدأ الزيارة بود محلات الدعارة والزنا فجعل يقول كيف أنتم في قدر الله كيف الله كيف أنتم في قدر الله وسمعت شيخ الإسلام تهيم يقول عاتبت بعض شيوخي هؤلاء فقال لي يعني شيخ الإسلام عاتب بعض شيوخ هذه الطائفة هذا الموضع يقارن بسماعات ابن القيم من شيخ الإسلام في كتاب طبع قريبا جمع فيه بعض المعاصرين سماعات ابن القيم من شيخ الإسلام يعني المواضيع اللي ابن القيم قال فيها سمعت شيخ الإسلام فيقارن بهذا الموضوع إذا وجد وإلا أضيف سمعت الشيخ الإسلام تقول عاتبت بعض شيوخ هؤلاء قال قلت لي يا أخي تدعوا في المعاصي وتتجرب على فقال شو العزره فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب والكون كله مراد فأي شيء أمغض منهم أبغض شنو أنا. كل داء خلق الله قال فقلت له إذا كان المحبوب قد ابغض بعض من في الكون وعاداه ولعنهم فاحببتهم انت وواليتهم اكنت وليا للمحبوب او عدوا له فكانما القم حجرا بذيل خطيت الحجر فدخشه كده وسكت ما قال له ده كله خله يعني من ولا قال له كان المحبوب ابغض جماعة ولعنهم وطردهم ثم جئت أنت أحببتهم. أكنت وديا للمحبوب أو عدواً له سكت الشيخ الإسلام تقول بلعب الشيخ الإسلام هذا جبل جبل في العلم عليه رحمة الله وقرى قالوا بحضرة بعض هؤلاء قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي فقال هو الله منعه ولو قال إبليس ذلك لكان الصادقة وقد أخطى إبليس الحجة ولو كنت حاضرا لقلت له أنت منعته قال إبليس ما بعرف بس إبليس الحجة ما عارف أنا كان حاضر كنت جاوبت عنه وسمع بعض هؤلاء قال أن يقروا أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فقال ليس من هذا شيء بل أظلوا وعماهم قالوا فما عن الآية قال مخرقة يمخرق بها يعني لعب سفد تعرف الغرابة وين جرأتهم على التفوه بهذا الكلام جرأة عجيبة للغاية يعني إنت لو عندك كلام بتقوله بطريقة لا هم جريئون على الله عز وجل عشان كده في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة فيقال يقيم يقول الله أكبر على هؤلاء الملاحدة أعداء الله حقا الذين ما قدروا الله حق قدره ولا عرفوا حق معرفته ولا عظموا حق تعظيمه ولا نزهوا حق عما لا يليق به وبغضوه إلى عباده وبغضوه إليه سبحانه وأساروا السناء عليه جهدهم وطاقتهم وهؤلاء خصماء الله حقا الذين جاء فيهم الحديث يقال يوم القيامة أين خصماء الله فيؤمر بهم إلى النار قال شيخ الإسلام في تائيته التائية دي جصيدة نقب بها شيخ الإسلام أبياتا لبعض أهل الذمة واحد من الذمة عمله تسع أبيات يعترض فيها على القضاء والقدر وهي تائية فأجابه الشيخ الإسلام بالوزن والقافية بأكثر من ثمانين بيت على الوزن والقافية وشرحها العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الشيخ الإسلام قال له ويدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار قررا فرقة القدرية سواء نفوه نفر القدر يعني أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة دير الخصمى ربنا ناديم القيامة وسمعته يقول القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف هم هؤلاء الفرق الثلاثة نفاته وهم القدرية المجوسية ينفو القدر والمعارضون به للشريعة الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا وهم القدرية الشركية والمخاصمون به الرب وهم أعداء الله وخصومه وهم القدرية الإبليسية إذن القدرية كم فرقة ثلاثة النفاة والمحتجون على المعاصي والمخاصمون به للرب مدير قال اسمه شنو الإبليسية نسبة لإبنه لأنه قال أول من احتج على الله بالقدر إبليس فقال بما أغويتني ولم يعترف بالذنب ويبوء به كما اعترف به آدم فمن أقر بالذنب وباء به ونزه ربه فقد أشبه أباه آدم ومن أشبه أباه فما ظلم يلقى السعادة والتوبة ومن ضرع نفسه واحتج على ربه فقد أشبه إبليس ولا ريب أن هؤلاء القدرية الإبليسية والشركية شر من القدرية النفاق لأن النفاق إنما نفوه تنزيها للرب ديك نفوه ليه؟ قالوا ما أقول ربنا يقدر الزهن لا, لا لا ربنا هذا عظيم عزين الزهن وإنما نفوه تنزيها للرب تعظيما له أن يقدر الزنب ثم يلوم عليه عاقب ونزو أن يعاقب العبد على ما لا صنع العبد فيه البتة بل هو منزلة طوله وقصره وسواديه وبياده ورحم ذلك كما يحكى عن بعض الجبلية أنه حضر مجلس بعض الولاد فأتي بطرار أحوال الطرار اللص النشال النشال فقال له الوالي قال للجبلية ما ترى فيه فقال أضربه يعني صوتا فقاله بعض الحاضرين ممن ينفي الجبر بل ينبغي أن يضرب ثلاثين صوتا خمسة عشر لطره ومثلها لحوله في جماعة قاعدين قالوا لا لا أحب يدو ثلاثين جلبة لماذا؟ خمستاشر لأنه حرامي والخمستان لأنه أعور ما هم يقولوا المعاصي دي ما عندي فائد يعني زي ما قال الله خلالك أعور ها؟ سرفت يعني هو عايز يوروك ما سبق ماله فاسد فقال الجبري كيف يضرب على الحو الحول ولا صنع له فيه فقال كما يضرب على الطر ولا صنع له فيه عندك فبهت الجبري فموث ما فمو منتبه ما يقعد مع الخريفة يكون جابولهم ويبارد الشير والهوى ضاربوا والناس داخلين مارقين بعدين شاوروه ما هدوا ضعيف يعني مولانا رأيت فيدي شنو نسا مذهبوا ذات قال يدو خمس جاد نشاب طبعا لو كان سرق النصاب حد شنوه قطعوا اليد لكن النشال بيشي الجنهين وخمسة كده من الجيب يعني فقام واحد من الجماعة للأهل السنة قاعد قال لا لا أنا أرى جوته يدو ثلاثين جلد ليه ثلاثين خمسة لأنه زول دعوى خمسة لأنه شنو سرق الجبري قال كيف, كيف تدخوا مستر سرق على العور بتاعه قالوا انت ما بترى انه أسرقة دي زي عوره دا انت عندك واحد كيف تديه خمسة على ال وبعض الإخوة ذكر أن الشيخ الألباني ناظر بعض الناس من من يدعي علم الغيب قال أنا أعلم الغيب الشيخ قال له أنا مستعد ناظرك بشرط فقال له ما هو فقال كيف تزعم أنك تعلم الغيب ولا تعرف شرطي انتهت المناظر <تصفيق> الشيخ الألباني ده كان آية من آيات الله تعالى ها بشرط قال له ما هو قال شرطك شنو then قالوا أنت كيف بتعلم الغيب وأنا ما أعرف. إنت هك المناظر. وأما القدارية الإبليسية دي الأخطر الأرواح. والشركية فكثير من منهم منسلخ عن الشرع ما عنده علاقة بالدين أصلاً. عدو لله ورسوله لا يقر بأمر ولا نهي. وتلك وراثة من شيوخهم الذين قال الله فيهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوننا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دولهم من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وقال تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون وَقَالَ وَإِذَا قِيلَ قيلنهم أنفقوا الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا بل لو يشاء الله أقعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فهذه أربعة مواضع في القرآن بين سبحانه فيها أن الاحتجاج بالقدر من فعل المشركين المكذبين للرسل أربعة مواضع وقد افترق الناس في الكلام على هذه الآيات أربعة فرق هنا أربعة مواضع والناس يقوم فيها أربعة فرق الفرقة الأولى جعلت هذه الآيات حجة صحيحة وأن للمحتج بها الحجة على الله ثم افترق, افترق هؤلاء فرقتين يعني اعتبروا, اعتبروا ان الجماعة دين كلام دا كلام وجيه يعني اعتبروا كلام وجيه بعد ذلك انقسموا اثنين الفرقة الاولى جعلت نعم وهذه انقسم على قال فرقة كذبت بالامر والوعد والوعيد وزعمت ان الامر والنهي والوعد والوعيد بعد هذا يكون المن والله لا يظلم الخطيئة قالوا لا لا لا في أمر ولا في نهي ولا في وعد ولا توعد وفرقة صدقت بالأمر والنهي والوعد والوعيد وقالت ليس ذلك بظلم والله يتصرف في ملكه كيف يشاء ويعذب العبد على ما لا صنع له فيه بل يعذبه على فعله هو سبحانه لا على فعل عبده إذا العبد لا فعل له والملك والملك ملكه ولا يسأل ما يفعلهم يسألون فإن هؤلاء الكفار إنما قالوا هذه المقالة حكاها الله عنهم استهزاء منهم ولو قالوها اعتقادا للقضاء والقدر وإسنادا لجميع الكائنات إلى مشيئة وقدرة لم ينكر عليهم ومضمون قول هذه الفرقة أن هذه حجة صحيحة إذا قالوها على وجه الاعتقاد لا على وجه الاستهزاء فيقول للمشركين على الله الحجة وكفى بهذا القول فسادا مطلعا ربنا ذكر في سياق الذم والابعاد لقائليها هم قالوا لا كلام وجه بس هم قالوا ما جادين ما كانوا جادين يعني الفرقة الثانية جعلت هذه الآيات حجة لها في ابطال القضايا والقدر والمشيئة العامة إذا لو صحت المشيئة العامة وكان الله عزوي قد شاء منهم الشرك والكفر وعبادة الأوثال لكانوا قد قالوا الحق وكان الله يصدقهم عليه ولم ينكر عليهم فحيث وصفهم بالخرص الذي هو الكذب ونفى عنهم العلم دل على أن هذا الذي قالوه ليس بالصحيح وأنهم كاذبون فيه إذ لو كان علما لكانوا صادقين في الإخبار به ولم يقل لهم هل عندكم من علم وجعلت هذه الفرقة هذه الآيات حجة لها على التكذيب بالقضاء والقدر وزعمت بها, بها أن, أن يكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون وأنه لا قدر له على أفعال عباد من إيس والجن والملائكة ولا على أفعال الحيوانات وأنه لا يقدر أن يضل أحدا ولا يهدي ولا يوفق أكثر مما فعل به ولا يعصم من الذنوب الكفر ولا يجعل في قلبه الإيمان ولا هو الذي جعل المصلي مصلية والبر برا والفاجر فاجرا والمؤمن مؤمنا والكافر كافر بل هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك فهذه الفرقة شاركت الفرقة التي قبلها في إلقاء الحرب والعداوة بين الشرع والقدر فالاولى تحيزت إلى القدر وحاربت الشرع والثانية تحيزت إلى الشرع وكذبت القدر والطائفتان ضالتان وإحداهما أضل من الأخر دين لتنين ضالين والفرقة الثالثة آمنت بالقضاء والقدر وأقرت بالأمر والنهي ونزل كل واحد منزلة فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به والأمر والنهي يمتثل ويطاع فالإيمان بالقضاء والقدر عندهم من تمام التوحيد وشهادة أن لا إلا الله والقيام بالأمر والنهي موجب, موجب شهادة أن محمد رسول رسول الله وقالوا من لم يقر بالقضاء والقدر ويقوم بالأمر والنهي فقد كذب بالشهادتين وإن نطق بهما بالنسان ثم افترقوا في وجه هذه الآيات فرقتين يعني أثبتوا الإيمان بالقدر لكن الآيات نوجهها كيف؟ دي الفرقة الثالثة فرقة قالت إنما أنكر عليهم استدلالهم بالمشيئة العامة والقضاء والقدر على رضا ومحبته لذلك فجعلوا مشيئته له وتقديره له دليل على رضاه ومحبته له إذ لو كرهه وابغضه لحال بينه وبينه فإن الحكيم إذا كان قادراً على دفع ما يكرهه ويبغضه, ويبغضه دفعه ومنع من وقوعه وإذا لم يمنع من وقوعه لازم إما عدم قدرته وإما عدم حكمته وكلاهما ممتنع في حق الله فعلم محبته لما نحن عليه من عبادة غيره ومن الشرك به وقد وافق هؤلاء من قال إن الله يحب الكفر والفسيق والعصيان ويرضى بها ولكن خالفهم في أنه نهى عنها وأمر بأضابها ويعاقب عليها فوافقهم في نص قولهم وخالفهم في الشطر الآخر وهذه الآيات من أكبر الحجج على بطلان قول الطائفتين وأن, مشيئته وأن مشيئة الله تعالى العامة وقضاءه وقدره لا تستلزم محبته ورضاه لكل ما شاءه وقدره وهولا المشركون لما استدلوا بمشيئته على محبته ورضاه كذبهم وأنكر عليهم وأخبر أنه لا علم لهم بذلك وأنهم خارسون مفترون الكفار قالوا طالما قدر علينا معالها بحبها ربنا قال هذا الكذب فإن محبة الله للشيء ورضاه به إنما يعلم بأمره به على لسان رسوله لا بمجرد خلقه فإنه خلق إبليس وجنوده معده إبليس معده الله خلق الله عز وجل وهو سبحانه يبغضهم ويلعنهم هم وهم خلقه فهكذا في الأفعال خلق خيرها وشرها وهو يحب خيرها ويأمر به ويثيب عليه ويبغض شرها وينهى عنه ويعاقب عليه وكلاهما خلقه ولله الحكمة البالغة التامة في خلقه ما يبغده ويكرهه من الذوات والصفات والأفعال كل صادر عن حكمته وعلمه كما هو صادر عن قدرته ومشيئته وقالت الفرقة الثانية إنما أنكر عليهم معارضة الشرع بالقدر ودفع الأمر بالمشيئة فلما قامت عليهم حجة الله ولزمه أمر ونهيه دفعوا بقضاءه وقدره فجعلوا القضاء والقدر إبطالا لدعوة الرسل ودفع لما جاءوا به وشركهم في ذلك إخوانهم وذريتهم الذين يحتجون بالقضاء والقدر على المعاصي والذنوب في نص أقوالهم وخالفوه في النص الآخر وهو يخرارهم بالأمر والنهي فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه الإسلام ما دي يدعى الفراغ التي قسمتها كل واحد يقول لها شنو؟ جزء منها وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم إما في جميع تركتهم وإما في كثير منها وإما في جزء منها وهذا الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه فلم يؤمنوا بهم الكتاب ويكفروا ببعض بل آمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العام العاما نافذة وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وأنه مقلب القلوب ومصرفها كيف أراد وأنه الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقية وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وإمة تضل يدعون إلى إلى النار وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وأنه يهدي من يشاء بفضله ورحمتي يضل من يشاء بعدلي وحكمتي وأنه الذي وفق أهل الطاعة لطاعته فأطاعوه ولو شاء لخذلهم فعصوه وأنه حال بين الكفار وقلوبهم فإنه يحول بين المرء وقلبه فكفروا به ولو شاء لوفقه فآمنوا به وأطاعوه ربنا قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وأنه من يهدي الله فلا بضل له ومن فلا هادي له وأنه لو شاء الله لآمن في أرض كلهم جميعا إيمان يثابون عليه ويقبل منهم ويرضى به عنهم وأنه لو شاء مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم يفترون والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب جاء بها نبيهم وأخبر بها عنه وأخبر بها عن ربه أهل السنة الإيمان عندهم كم مرتبة أربعة مرتبات الأولى علمه السابق بما هم عاملون قبل إيجابهم علم الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق ما هم عاملون المرتبة الأولى مرتبة العلم الثانية كتابة ذلك في الذكر عنده قبل خلق السماوات والأرض أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجاء القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة منزلة شنو؟ منزلة الكتابة الثالثة مشيئته المتناولة لكل موجود فلا خروج لكائن عن مشيئته كما لا خروج له عن علمه المشيئة العامة دي الرابعة خلقه له وإيجاده وتكوينه فإنه لا خالق إلا الله والله خالق كل شيء فالخالق عندهم واحد وما سواه مخلوق ولا واسط عندهم بين الخالق والمخلوق ويبنونا مع ذلك بحكمته وأنه حكيم في كل ما فعله وخلقه وأن مصدر ذلك جميعه وأن مصدر ذلك جميعه عن حكمة تامة هي التي اقتضت صدور ذلك وخلقه وأن حكمته حكمة حق عيدة إليه قائمة به كسائر صفاته وليست عبارة عن مطابقة علمه لمعلومه وليست عبارة عن مطابقة علمي لمعلوم وقدرتي لمقدور كما يقول لفاة الحكمة الذين يقرنون بلفظها دون حقيقتها بل هي أمر وراء ذلك وهي الغاية المحبوبة له المطلوبة التي هي هي متعلق محبته وحمده ولأجلها خلق فسوى وقدر فهدا وأمات وأحيا وأسعاد وأشقى وأضل وهدى ومنع وأعطى وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها قال رحمه الله وهذه الحكمة هي الغاية والفعل وسيلة إليها فإثبات الفعل مع نفيها إثبات للوسائل ونفي للغاية وهو محال إذ نفي الغاية مستلزم لنفي الوسيلة فنفي الوسيلة وهي الفعل لازم لنفي الغاية وهي الحكمة ونفي قيام الفعل والحكمة به نفي لها لهما في الحقيقة إذ فعل لا يقوم بفاعله وحكمة لا تقوم بالحكيم شيء لا يعقل وذلك يستلزم إنكار ربوبي يده وإلهيته وهذا لازم لمن نفى ذلك ولا محيد له عنه وإن أبى التزامه وأما من أثبت حكمته وأفعاله على الوجه المطابق للعقل والفطرة وما جاءت به الرسل لم يلزم من قوله محذور البتة بل قوله حق ولازم الحق حق كائنا ما كان ده يا يماع فيه أن الإنسان إذا التزم الكتاب والسنة وقال بما دل عليه كتاب والسنة سلم من اللوازم الفاسدة ما الكلام اللي يقوله ما يكون فيه شنو إشكالات ويلزم عليها لأن هذا كلام ربنا الحق لازمه حق والباطل لازمه باطل والمقصود أن ورثة الرسل وخلفائهم لكمال ميراثهم لنبيهم آمنوا بالقضاء والقدر والحكمة والغايات المحمودة في أفعال الرب وأوامره وقاموا مع ذلك بالأمر والنهي وصدقوا بالوعد والوعيد فآمنوا بالخلق الذي من تمام الإيمان به إثبات القدر والحكمة وبالأمر الذي من تمام الإيمان به الإيمان بالوعد والوعيد وحشر الأيساد والثواب والعقاب فصدقوا بالخلق, بالخلق والأمر ولم ينفوهما بنفي لوازمهما كما فعلت القدرية المجوسية والقدرية المعارضة الامر بالقدر وكانوا أسعد الناس يعني أهل السنة بالخلق وأقربهم عصبة في هذا الميراث النبوي وذلك فضل الله يوتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم وأعلم أن الإيمان بحقيقة القدر والشرع والحكمة لا يجتمع إلا في قلوب خواص الخلق ولب العالم وليس الشأن في الإيمان بألفاظ المسميات وجحد حقائقها كما يفعل كثير من طوائف الظلال دي بقى قاعدة مقيم قال ما كفا تقول لي مثلا أنا أقول في باب التكثير بمقالة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح كلام جميل بيقولي شنو بيقولوا من حكم بالقانون الوضعي بمجرد ما حكم به كفر وخرج عن الملة ده ما كلامه كده قق واحدة ده ما كلامه يبقى ممكن أن تلقب الفكرة وتلبس لبوس مقبول لكن في الحقيقة شوف الكلام ده ثاني وليس الشأن في الإيمان بألفاظ المسميات وجحد حقائقها يقول لك التوحيد هم حاجة التوحيد التوحيد شنو؟ يقول لك التوحيد وكل ما اوهم التشبيها فاوله ورم تنزيها للتوحيد الجوهر اللجالي ده ما توحيد يا شيخ وهل تدري القدرية يسمون هذا الذي سمعته توحيد ويسموا يسمون الخروج على الحكام العدل لا الامر بالمعروف والنهي يقول لك لابد من الأمر بالمعروف والمنكر عندك عندك كلام في الامر بالمعروف والمنكر لا والله الله مرضوه لكن تقصد دمو شنو؟ ده؟ قصد دمو قصد بو أن يذب الخروج عن حكام وقتاله سبهم و لعنهم اللقب جميل لكن الحقيقة خطيرة جدا فإن القدرية تؤمن بنفذ القدر يقول لك بالقدر ومنهم من يرده إلى العلم ومنهم من يرده إلى الأمر الديني ويجعله قضاءه وقدره هو نفسه ويجعل قضاءه وقدره هو نفسه. ونفسه أمري ونهي ونفس مشيئة الله لأفعال عبادي بأمري لهم بها وهذا حقيقة إنكار القضايا والقدر قالهم بيقول لك نؤمن بالقدر طيب كيف إنه لما يحكي لك ما نؤمن وكذلك الحكمة الحكمة فإن الجبري الجبريز اللي عندهم ما كله كده بس يعني ده آمن لأنه والله عايزه وده يقفر لأنه والله ما في حكم ما في تؤمن برفضها قولنا الجبري الحكمة الله عندك يقول لك أبدا الله من حكيم عنده حكمة وتجحد حقيقتها فإنهم يجعلونها بطابقة علمه تعالى لمعلومه وإرادته لمراده فهي عندهم وقوع الكائنات على وفق علم وإرادته جاري في بالك ده القصة التي كانوا يذكرونها للطلاب قديما ولا أدري بقيت أم ذهبت قصة الأسد والذئب والثعلب لما صادوا حمارا وغزالا وارنبا لما قسمه الأول الذئب قسمن كذا ضرب راسه فجاء الثعلب وقد أخذ الدرس قال لا لا لا هذا لإفطارك وهذا لغداك وهذا لعشايك بالقسمه هذه يا سلام ما نعلمك هذا ده كلام جميل يعني بعلم ثقيل اتعلمت وين كمان قال رأس الذئب الطائر دماغة ربجاً بالساعة أنا عدلت هل هذا عدل؟ هذا ليس بعدل هذا من تسمية إلى بغير بغيره ها يعني هم يقول لك يا أخي لا بد نعالج العقد النفسية ولا بد نعالج الكآء الاكتئاب والظلم لا يكون انتوائي ما يكون معقد كلام جميل يعني شنو أشرح عن الكلام ذا يعني امشوا الأولاد مع البنات الحدايق ويرقصوا بالحفلة شوية كده ويجبوا موسيقى هادية عند النوم دي معناها كده مرحبا بالكآبة ومرحبا بالعقد النفسية ونسأل الله أن لا تزول عنا إن كانت هذه يسميها بغير اسمها يقول لك يا شيخنا مولانا رأى في قفعت الرحم قفعت الرحم حرام ده قفعت الرحم كيف يعني جالي بدخالته مددته يجب يسلم عليها وضيك عطي عطرحم يسمونها بغير اسمها يا أخي يسمونها بغير اسمها يا أخي و قال والقدرة النفات لا لا يرضون بهذا بل يرتفعون عنه طبقة ويذبون حكمة زائدة على ذلك لكنهم ينفون قيامة بالفاعل الحكيم ويجعلونها مخلوقا من مخلوقات كما قالوا في كلامه وإرادته فهو لا يكلم أقرب لفظ حكمة ويجحد معناها وحقيقتها وكذلك الأمر والشرع فإن من أنكر كلام الله وقال إن الله لم يتكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول ولا يحب شيء ولا يبغض شيئا وجميع الكائنات محبوبة له وما لم يكن فهو مكروه له ولا يحب ولا يرضى ولا يغضب يعني نفس الصفات يعني ولا فقه في نفس الأمر بين السد والكذب والفجور والسجود للأسلام والشمس والقمر والسجود له ولم يكلب أحدا ما يقدرو عليه بل كل تكليفه ما لا يطاق ولا قدر المكلف عليه البتة ويجوزا يعذي برجالا إذا لم يكونوا نسان ويعذي النساء إذا لم يكونوا رجالا وسودا حيث لم يكونوا بيضا وبيضا حيث قال يعني قال وكر ربا يعزي بله الله يقول لي ما ابقيت مرة ومرة لي ما ابقيت راجل وحد يقول ما ابقيت ابيض كيف ما الناس كيف فيجوز أن يظهر المعجزة على أيدي الكذابين ويرث الرسول أن يدعو إلى الباطل وعبادة الأوثان ويأمر بقتل النفوس وأنواع الفجور ولا ريب أن هذا يرفع الشرائع والأمر والنهي بالكلية ولو لا تناقض القائلين به لكانوا مستلقين من, دي من دين الرسل ولكن مشى الحال ماش الحال بعض المشي بتناقضهم وهو خير لهم من ترضي أصولهم والقول بموجبها والمقصود أنه لم من القضاء والقدر والحكم والأمر والنهي والوعد والوعيد حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل وورثتهم والقضاء والقدر من شو عن علم الرب وقدرته ولهذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام من أحمد غاية الاستحسان وقال إنه شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر قال ابن القيم رحمه الله ولهذا كان المنكرون القدرة فرقتين إذن كلام أحمد رحمه الله قال القدر قدرة الله ابن عقيل الحنبلي استحسن جدا من الإمام أحمد قال شفى بهذه الكلمة وأفصح بها عن حقيقة القدر ولهذا كان المنكرون القدر فرقتين فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته قال ربنا ما يعلم شيء إلا بعد حصوله وهم غلاتها للغلات القدرية للأعلى درية أضل فرقة منهم كفرهم السلف ولا إما منهم الصحابة عبد الله بن عمر جاء واحد من البصرة قال له الله رقبنا أقوام يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر وأن لا قال وذكر من شأنهم خلي بالك يا الإسلام البدعة قد يكونون في حال تعجب ومقال يسر وهيبة وكذا يعني أشكال كذا وناس عجيبين يعني ممكن يتقفرون العلم يتبعوه في رواية يتقعرون العلم يقول لك في رواية في المعجم الأوسط وفي رواية في مسند إسحاق بن راهوي وفي مخطوط في الظاهرية تقول ده كلام تقول خلاص لكن السم الزعاف جايك وكنت قد قلت لكم قبل فترة أن هؤلاء أصبحوا يهربون أبناء المسلمين إلى مالي قلت لكم ذلك وسبب قريبا أن جماعات واحد بس سفر 120 شاب للمالي وأهلهم لا يعلمون البخاري والمسند والمحدث البخاري المسند المحدث المحدث المحدث المحدث, المحدث صبح في مالي والمحدث قاعد هنا عرض الجهاد ما مالي انت بتعمل شنو هنا فارضعين المذاعدة هنا شنو اطرد مذهبك يا اخ امش لا وفي سنن ابي داود بإسناس صحيح ان بعض الصحابة جاء وقال يا رسول الله اني جئتك لأجاهد معك وتركت أبوايا يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما إياك تغتر ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر صفات الخوارج يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم صيامكم إلى صيامهم يقرؤون القرآن قال في هذه الأحاديث أنه لا يغتر بظاهر الإنسان حتى يصبر غوره الظاهر أبعق ما تقول الله يزول تزول يعني شكله كده شكله كده زول كويس يعني شكله كده ما ينفع شكله كده زي ما أنت في البضاعة بتشيله وتقول له ممكن أشاور يزول تشيل البضاعة تبشي يزول خبير تقول له دي أصلي ولا تقليد لا لا تقليد ولا بيقول دليلك ولا حكيت. تقول ما دارين شكرا ما دارين والعيش عندك فتاشة تدوك شوالدز تقوله قال عيش تعرفه مضروب ولا طيب دينك كيف دينك تقبل من كل أحد لا والله بل دينك دينك لحمك ودمك فهؤلاء القدارية علماء يجروا عبد الله بن عمر قال له إذا رجعت إلى أولائك فأخبرهم أنني بريء منهم وأنهم براو مني والذي يحلف به عبد الله لا يقبل من أحدهم مثل أهد ذهبا حتى يمل بالقدر خيره وشره. شايف كيف؟ فلا بد من الحرص على الدين، ولا بد من سد أبواب أهل البدع، ولا بد من الحذر من المقالات المنحرفة. نسأل الله تعالى أن يحفظ علينا ديننا وأن يكفينا الفتن ما ظهر منها بطن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته وسار على نهجه لوم الدين نواصل إن شاء الله عز وجل درسنا في طريق نقرتين وكنا نقرأ في الدرس الماضي في الفرق التي أو مقالات الفرق في قضية الإمام بالقدر وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله ولهذا كان المنكرون الْقُدْرَةَ فرقتين، الذين أنكروا القدرة القدر فرقتين فرقة كذبت بالعلم السابق ونفته وهم غلاتها الذين كفرهم السلف ولا إما وتبرأ منهم الصحابة دين نسمع بدل جهني الذي جاء حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر يسألان عنه عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ظهر قبلنا أقوام يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف أنف يعني شنو أن الله لا يعلم الشيء إلا بعد حصوله ينكر علم الله القديم هؤلاء السلف كفرون ابن عمر قال ليحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن إذا رجعت إلى أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله لا يقبل من أحدهم أحد ذهب حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره دين نفو العلم اللي وإمام أحمد رحمه الله أثر عنه أنه كان يقول عن هؤلاء ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جهدوه كفروا قلوا له تسبب في علم الله القديم ولا لا علم الله بكل شيء ولا لا وإذا قالوا لا ما بيعلم هؤلاء كفار وإن قالوا يعلم بطل, بطل مذهبه وفرقة جحدت كمال القدرة وأنكرت أن تكون أفعال العباد مقدورة لله تعالى وصرحت بأن الله لا يقدر عليها اعتبروا العباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم فأنكر هؤلاء كمال القدرة وأنكرت الأخرى كمال علمه إذن فرقة أكمل أنكرت كمال العلم وفرقة أنكرت كمال القدرة وقابلتهم الجبرية في ذل قابلون عامين ما هي الثانية؟ فجاءت على إثبات القدرة والعلم أثبتت الله وأنكرت الحكمة والرحمة أنكرت صفة الحكمة والرحمة ولهذا كان مصدر الخلق والأمر والقضاء والشرع الخلق والأمر والقضاء والشرع دل كله المصدرين عن علم الرب وعزته وحكمته، ولهذا يقرن تعالى بين الاسمين والصفتين من هذه الثلاثة كثيرا كقوله تعالى: وإنك لا تلق القرآن من لدن حكيم عليم. شو الحكم والعلم؟ وقال حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال في حامين بعد ذكر تخليق العالم ذلك تقدير العزيز العليم وذكر نظير هذا فقال فالق الإصباح وجعل الليل سكن والشمس والقمر فسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فارتباط الخلق بقدرته التامة يقتضي ألا يخرج موجود عن قدرته وارتباطه بعلمه التام يقتضي إحاطته به وتقدمه عليه، ما فيش يخرج عن قدرة الله ولا عن علم الله تعالى. وارتباطه بحكمته يقتضي وقوعه على أكمل الوجوه وأحسنها وإشتماله على الغاية المحمودة المطلوبة للرب تعالى. وكذلك ارتباط أمره بعلمه وحكمته وعزته، فهو عالم بخلقه وأمره. حكيم في خلقه وأمره عزيز في خلقه وأمره كلام عجيب خلاص كلام يدلك على فهم القرآن وعلى عقيدة أوضح من الشمس شوف التدبر للقرآن العزيز العليم كثير جدا العزيز الحكيم يجمع بعض الخلق الأمر كل ذلك مرتبط بعلم الله وحكمته وعزته جل جلاله ولهذا كان الحكيم من أسمائه الحسنى والحكمة من صفاته العليا والشريعة الصاديرة عن أمرها عن أمره الشريعة الصادرة عن أمره مبناها على الحكمة وهي المبعوث الرسول المبلغون بها مبعوث بالكتاب والحكمة والحكمة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي تتضمن العلم بالحق والعمل به والخبر عنه والأمر به وذا يجمع كلام جامع في مال الحكمة كلام مهم في مال الحكمة الحكمة قال معناها العلم بالحق والعمل به والخبر عنه الدعوة إليه يعني والأمر به فكل هذا يسمى حكمة وفي الأثر الحكمة ضالة المؤمن وهذا من كلام الحكماء لكنه ليس حديث وفي الحديث إن من الشعر حكمة إن من الشعر حكمة فكما لا يخرج مقدور عن علمه وقدرته ومشيئته فهكذا لا يخرج عن حكمته وحمده كل قدر الله صادن عن حكمة الله وحمد الله وهو محمود على جميع ما في الكون من خير وشر حمدا استحقه لذاته وصدر عنه خلقه وأمره فمصدر ذلك كله عن الحكمة، فإنكار الحكمة إنكار لحمده في الحقيقة. وفي الدرس الفائد رأينا كيف أن بعض الزنادقة كان يطعن في حكمة الله ويطعن في شرع الله ودين الله تعالى الكلام الكفري الذي نقله عنهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فصل في تفصيل ما أجمل في ما مر. وتوضيحه الكلام الفاد في كلام مجمل الكلام ذلك يفصله ويوضحه قال وإنما يتبين هذا ببيان وجود الحكمة في كل ما خلقه الله وأمر به أي شي ربنا خلقه فيه حكم عظيم أي شي ربنا أمر به فيه حكم عظيم وبيان أنه كله خير من جهة إضافته إليه سبحانه بالنسبة لتقدير ربنا كله خير وأنه من تلك الإضافة خير وحكمة وأن جهة الشر من جهة إضافته إلى العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك نعم أحيانا في أشياء الناس بيننا إنسان مثلا مرض في تقديرنا نحن المرض ذا حاجة البطالة يعني. لكن قد يكون لكن بالنسبة لتقدير رب العالمين خير الفقر بالنسبة لنا بغير لكن بالنسبة لتقدير مولانا خير فهذا النفي النبي قال والشر ليس إليه هذا النفو يقتضي امتناع الشر إليه تعالى بوجه امتناع إضافة الشر يعني لا نضيف الشر إلى رب العالمين فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله فإن ذاته منزهة عن كل شر وصفاته كذلك إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال لا نقص فيها بوجه, بوجه من الوجوه أسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم, اسم ذنب ولا عيل وأفعاله كلها حكم ورحم, ورحم ومصلح وإحسان وعدل لا تخرج عن ذلك البتة وهو المحمود على ذلك كله فيستحيل إضافة الشر إليه العلماء جماعة جماعه رب العالمين شو الكلام ده في وصف الله بكل جميل فاكيد في ناس قلت لك بسيطين جدا لكن عندهم إيمان كثير خلاص ما شاء الله تلقى الواحد فيهم يعني شغال على التعري في ظهره حمال يجي وقلوا لي يا فلان والله خطتك كده جلوري الجماعة دل كله نشتغل شالوا وانت ما شلتك بكل بساطة وبيبسمة على وجه يقول لك ما عندنا قسمة كل خير إن شاء الله كل خير كده وواحد تاني يقول لك يا أخي, يا أخي دي ما حيا ذاته نحن ذاتنا دي ما حيا دي ما يعيش ذاته يا أخي كرهنا حياة لو كرهنا يومنا ذاته الواحد ويصب ويصخب عكس الأول عكس الأول تماماً فَمَنْ عَرَفَ الله في بعض الأبّهات أيام الامتحانات وكذا يقوم يقول الأولاد من الصغار ما في مرقة ما في تلفزيون ما في ما في اشترك بعض الأبناء يقول ليك ما أبوي منعنا لمصلحتنا أنا عارف نحن عايزينه لكن أبوي ده لنجيبنا تجي بويس ده فاهم مشكلة واحد حتى يقول لك أبوي ده يأخذه صعب خلاص يأخذه إيش يا نيا يا يأخذ. أبوي ده والله إذا صعب يمكن يقول كلام صعب كده. ما فاهم ده ما فاهم. ثاني ده ما فاهم. الأول عنده معرفة عنده معرفة. بيحمل تصرفات أب تصرفات وأبي تصرفات أبيه على أحسن. كمان العباد ديل متفاوتين ينقلب لوري عربية تنقلب تلقى تنجل واحد. يعني أنا كنت ما داري أردني كان سمي تكلم الناس كل من فلان قال لي رح كاكا وتجيء في زور الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله كده ينطق بحمد الله عز وجل أخبرنا إخوان بعض إخواننا وكان فضيلة الشيخ ياسين محمود رحمه الله أحد الشياخ الدعوة السلفية الكبار عالم كبير كان مات في حادث مروري في مارك من القضائف فسائق الشاحنة سائق, سائق القاطرة اللي, اللي ضرب ال... بيقول للناس الزول ده زول ما ساهل كيف قاله لما نزلت لقيت لقيته رافع في ده رافع في عصبع, في عصبع يعني كانه يقول لا إلهي عرف هذبه السباب. شوف لما قام يعني يتبين لك فيه من عرف الله ممن جهل ما ولا. أنا أقول لك بصراحة أنا وأنت كلنا عندنا تقصير. لما الأمور ما تجي تجمعنا كويس. الكويسين يقول شنو؟ ده كويس تعب يعني لله. الدزو الممتاز يعني. ولا ده ده يعني ما نظم يعني ما نظم. بل لا يعني. في واحدين تانين اجشروا بالشاي ما دايرهم ما دايرهم قملي حيرة غانزاد ما دا مالك انت قبل شو كنت عايز الساير لما جاك الخبر ده يا شيخ ما داير ساير فيش مياه ما داير بس يا أخي غدر الله أسره قلت حاجة ما غدر الله ما شافه دوت حاجة أحسن تقول <تصفيق> انت عايز تطلع مظاهرة يا شيخ نعديل كده وما ما رحلت يعني في النهاية بعد يومين ثلاثة إيه رجال يقول لك والله يا أخي فعلا يا أخي إيه حاجة بغلب في مكان قريب المرأة التي مر عليها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي عند قبر تبكي عند قبر قال يا أمة الله اتق الله واصبري هي في جبرة ذكي دعاء سمعت الصوت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبة أي مشكلة يا أخي تمام أنت ما أعرف عليه والنبي الكريم صاحب الخلق العظيم لم يسألها ما قال المرن ما عنده عدد منه يبوا لي بعدين هناك نوريها النصام ما قال كذا ما شخ الله بعدين واحد قال له هذا رسول الله الحقي الحقي هذا النبي فجاءت تسرع وقالت يا رسول الله أصبر إن شاء الله خلاص خلاص صبرته فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى أول ما جاءتها الصدمة كده الأولى هين الصبر بجهني إنا لله وإنا إليه راجعون والدعاء والاستغفار و... لا ذا الصبر لكن تراب رماد شمسك جلاليب وكدو نياحة ولما خلاص فترتب جاء الحمد لله على ما أراد الله تعب تعب خلاص الدبع كملا خدوا خدوا الحمد لله على ما أراد الله ما نعمل حاجة بحكمه يا زول انت ما راضي انت فترت بس يومين من الردح وانت فترتي ما خليتي حاجة التراب والرماد وكذا وشك الجيب الآن دعلتي فالحمد لله على ما أراد الله تعب كان جبيل أول ما جاء الخبر إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبة وأخل فيه خيرا منها وانتهى الأمر لكن بعد هذا وذاك يبقى الكلام ما عنده معنى قال وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها الشر الذنوب وعقوباتها أستعادة الكلام ده ما الناس ما عاد يقول خبر الذنوب شر يقول لك حفلة كيف شر يا أخي حفلة وبهجة ومسرة وليلة العمر ده شر أعوذ بالله ولا يصدق ولا بدي في باره ولا بصدق الكلام ده. الذنوب وعقوباتها هي الشر كما في خطبته صلى الله عليه وسلم الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتي يا هدي. فتضمن ذلك الاستعاذة من شرور النفس ومن سيئات الأعمال وهي عقوباتها سيئات أعمالنا يعني عقوبات شنو الذنوب وعلى هذا فالإضافة على معنى اللام من باب إضافة المتغيرين نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أو يقال المراد السيئات من الأعمال، فعلى هذا الإضافة بمعنى من يعني نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أو من السيئات من الأعمال، السيئات من الأعمال أو السيئات بالأعمال. واضح كذا السيئات للأعمال يعني السيئات التي التي تنتج عن الأعمال أو الأعمال التي تنتج عن السيئات فعلى هذا الإضافة بمعنى من وهي من باب إضافة النوع إلى جنسه شروع أنفسنا وسيئات أعمالنا ويدل على الأول قوله تعالى وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته قال شيخنا يعني ابن ثيمة يعني وهذا أشبه إذا أريد السيئات من الأعمال فإن أريد ما وقع منها فالاستعاذ إنما تكون من عقوباتها إذ الواقع من شر النفس وأيضا فلا يقال في هذه التي لم توجد بعد سيئات أعمالنا فإنها لم تكن بعد أعمال فضلا عن أن تكون سيئات وإضافة الأعمال إلينا تقتضي وجودها إذ ما, لا ما لم يوجد بعد ليس هو من أعمالنا إلا أن يقال من سيئات الأعمال التي إذا علمناها أو إذا عملناها كانت سيئات عملناها ف يعني شخص الإسلام رحمه الله بيعتبر أنه ده من باب إضافة النوع إلى جنسه من شرور أنفسنا وسيئات سيئات الأعمال من شرور الأنفس وهي تسمى أعمال بعد أن يفعلها الإنسان قبل ما يعملها لا تسمى شنو لا تسمى أعمال حتى لو كان فكرة أو خاطرة ده ما عمل لسه زود يفكر يعمل معصية بنقول عمل معصية لا لكن يفكر فيها قال ولمن رجح التقدير الثاني أن يقول العقوبات ليست لجميع الأعمال بل المحرمات منها والأعمال أعم يعني الأعمال ما كلها محرمات وحملها على المحرمات خاصة خلاف الظاهر خلاف ظاهر اللفظ بخلاف ما إذا كانت الإضافة على معنى من فتكون الأعمال على عمومها والسيئات بعضها نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فتكون السيئات على عمومها يعني سيئات أعمالنا سيئات أعمالنا العمل السيء كده سيئات أعمالنا العمل ياتوا السيئ سيئات أعمالنا الأعمال التي تترتب عليها سيئات وعقوبات المعنى في هذا الفلك قال ويترجح أيضا أن الاستعاذة تكون قد اشتملت على أصول الشر كله وهو شر النفس الكامن فيها الذي لم يخرج للعمل النفس عندها شر جو كامل وشر العمل الخارج الذي سولته النفس نعوذ بالله من شرور أنفسنا الأشياء جوانا الربنا ما بيرضاها ولسه ما طلعت نعوذ بالله منها والعملناها نعوذ بالله كذلك من عقوباتها فالأول شر الطبيعة والصفة التي في النفس والثاني شر العمل المتعلق بالكسب والإرادة سرور أنفسنا للطبيعة سيئات عمالنا ما عملناه ويلزم من المعافاة من هذين الشرين المعافاة من موجبهما وهو العقوبة إذا سلمت من شر نفسك وشر عملك إذا سلمت من شنو؟ العقوبة فتكون الاستعاذة قد شملت جميعا وعلى بالمطابقة واللزوم وهذا هو اللائق بمن أوتي جوامع الكلم فإن هذا من جوامع كلمه البديعة العظيمة الشأن التي لا يعرف قدرها إلا أهل العلم والإيمان يمكن, يمكن أن, أن, أن ينظر طالب العلم في, في كتاب فقه الأدعية والأذكار فقه الأدعية والأذكار للشيخ العلامة عبدالنزاد العباد لعله يجد مزيد فائدة وابن كذلك تكلم عن هذا الموضوع في كتاب الدائي والدواء مر معنا بحث في هذا الموضوع وإذا عرف هذا وأنه ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها وكونها ذنوبا تأتي من نفس العبد فإن سبب الذنب الظلم والجهل شوية سببين اتنين. فحملها الإنسان وإنه كان ظلوما جهولا وهما من نفس العبد كما أن سبب الخير الحمد والعلم والحكمة والغنى وهي أمور ذاتية للرب تعالى اتصف بها رب العالمين الحمد والعلم والحكمة والغنى وذات الرب تعالى مستلزمة مستلزمة للحكمة والخير والجود ربنا حكيم بذاته كريم بذاته جواد بذاته سبحانه وتعالى وذات العبد مستلزما للجهل والظلم وما فيه من العلم والعدل الإنسان ده يعني فإنما حصل له بفضل الله عليه وهو أمر خارج عن نفسه الشلم القوم الخير الله عز وجل يسر اليوم فمن أراد الله به خيراً أعطاه هذا الفضل، فصدر من موجبه الإحسان والبر والطاعة. إذا ربنا تفضل عليك تعمل بأعمال الخير. فصدر قال ومن أراد به شراً أمسكه عنه يمسك عنه الخير، وخلّاه ودواعي نفسه وقبعه وموجبها. إذا لنفسه فصدر منه موجب موجب الجهل, الجهل والظلم شر أي شر وفساد أي من إنسان إذا مارج يعان من رب العالمين وليس منعه لذلك ظلما منه تعالى هل إنما العباد عندهم حق عند الله عزوجل إذا إذا لم يعطي الآن شخص في المسجد ذا عنده مال حقه جيد قلت له أديني خمس جنيه قال لك ما بدي خمس جنيه ظلمت ظلمت ما ظلمت لماذا يقول لك ما حر أرسل وسات يقول لك ما حقه حرية يعني ظلمك أبدا ولا ما. ما عندي حاجة عنده صح ولا لا من من العباد عنده حق عند الله عبد ربنا ما هذا ظلمه ما هو قال الظلم التصرف في ملك الغير بغير إذنه صح طيب أنت حد منه مش حق رب العالمين <تصفيق> أنت ملك لله إذا ما ما واحد يقول لي يعمل لي كذا أنت ذاتك أنت من ذاتك أنت عبده خلقك سبحانه أوجدك من العدم في رجل كبير من الهوسة كان جارا لنا قديما الشمالية فقال مشى الحج سنة أربعين ولعله حج راجلا على أقدامه فقال قال هو في الحرم ينام في الحرم جاء عسكري وقال قم بلت رضي قال بتره دبيت منه <تصفيق> قال قالي ب الله وأنا عبد منه لا قال قالي عبد الله طيب إنت مالك <تصفيق> يعني أنا دبيته وأنا عبده إنت مالك طبعا يعني صراحة ألهمه الله عز وجل جوابا وذاك مازم كان يتخيل الحكاية دي كده يعني دا بيت منه قال له بيت الله وانا عبد منه عبد الله طيب إتماه يعني دا بيته وانا عبده وأنا ما في بيته ربيه دا بيته إتماه لك تطردني من الله فالعبد ليس له حق عند الله ليقول ظلمني ربي أولا ليه كده وليه ادي فلانه ما يديني انت عندك عنده شيئا أبدا حاش لله عز وجل يقول فمن أراد الله به خيراً ركز على الكلام الجمعة نسأل الله أن يريد بنا خيراً جميعاً من أراد به خيراً أعطاه هذا الفضل الفضل عليه وأعانوا على نفسه فصدر منه من موجبه الإحسان والبر والطاع ومن أراد به شرا أمسكه عنه وخلاه ودواعي طبعه وموجبها فصدر منه موجب, موجب الجهل والظلم من كل شر وقبيح وليس وليس منعه لذلك ظلم منه تعالى فإنه فضله وليس من منع فضله ظالما لا سيما إذا منعه عن محل لا يستحق ولا يليق به شخص كريم يصدق على أهله فواحد يقول ليه فلان يا أخي أنا رأي فلان ده ما تدقلوش ليه ما تدقلوش يومك تدقلوش يشرب الخمرة والله كل الأسرة تشهر الزوال اليوم أنت تتقرش يمشي يشرب الخمر جبال لو ما بيشرب خمراء عليه عليهم لا والآن بعد ما عرف إنه بيشرب ومنعه الآن منعه بيقى أوجه من شنو من الأول مشكلة يبقى معناها شوف شو المعنى ده لما أنت أعرفه آفيا مشكلة زرعة جبت شوال واحد بس الحمد لله كثير من الله والله لو ما جت أي حاجة الحمد لله على كل حال ما أنا ح عبده ما داني شو يعني لكن لما يكون الإنسان يتخيله عنده حاجة نحن دائما كده وليه نحن كده وحياتنا كده يزعل ويستخطف كأنه عنده حاجة وما جاته وهو عبد مملوك مربوب لله سبحانه وتعالى وأيضا فإن هذا الفضل هو توفيقه وإرادته من نفسه أن يلطف بعبده ويوفقه ويعينه ولا يخلي بينه وبين نفسه إذا ربنا لا يكرمك إذا ربنا لا يكرمنا يعيننا على أنفسنا وهذا محض فعله وفضله وهو سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لهذا لهذا الفضل ويليق به ويثمر به ويزكو به وقد أشار تعالى إلى هذا المعنى بقوله وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من الذي يشكر الله يعلم. فإن أعطاك فاحمده واشكره وإن منعك وحرمك فاحمده على كل حال وتب إليه ونزب بابه يرفع عنك الظلم ويكشف عنك ظلم. فأخبر سبحانه أنه أعرأ أعلم. بمن يعرف قدر هذه النعمة ويشكره عليها ربنا عليم فإن أصل الشكر هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة ده أصل الشكر ده كلام مهم جدا أصل الشكر الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل والمحبة شوف فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها في ناس ربنا أكرمنه بصحه وعافية لكن ما منتبه إلا تلقى يحس بيقول له والله إحنا ما عندنا فلان ما شاء الله بني بيت فلان ما شاء الله عنده عربية فلان يتزوج زواج عجيب نحن ما عندنا حاجة والله حالتنا صعبة خلاص فجأة يجوا مرض كلى يقول له والله فشل معقول يقول له والله إحنا كنا في نعمة كبيرة لكن ما كنا عارفيننا زمان أصل إحنا إلا نغسل كل يومين ثلاثة كنا في نعمة يا شيخ ولا يجيه مرض آخر يمنع من كذا لا تأكل ولا تأكل ولا تأكل الآن يعرف جبين ما بيعرف فبعض الناس لا يعرف النعمة إلا بعدها بعد فقدها نسأل الله العافية نسأل الله العافية فمن لم يعرف النعمة بل كان جاهلا بها لم يشكرها ناس يقول أحمد الله يقول لك أحمدوا يحمدوا آه يحمد لكن على شنو يقول لك نعم سخف الله هو يلحق الرطب بالرطب كيف عليه عليه فصحتك دي سأنت عندك لسام تنفاصح كده في ناس بوكم ما بيت وعمي كله كله انت معافى وصحيح الجسد ويقول ومن عرف النعمة يا قبل كده قال ومن عرف النعمة ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضا اللولاني ما عرف النعمة بيشكرها ما بيشكرها الثاني عرفها لكن ما عرف المنعم فظروفه تحسنت لأن واحد من أهله ساعده يقوم يركب على الزول ده يقول لك شفتنا والله لحميدة لحميدة من فلان لحمكتافي من خير فلان ده أنا لو ما فلان ده ما أكدت ابتهي أنا لو ما فلان ده الآن ده عرف ده ما عرف حاجة فلان من سخره لك لولا الله ما ذكرك ولولا الله ما عانك قل الحمد لله الذي سخر هذا الرجل ليه وأنا ذكرت لك مرارا وتكرارا وأذكره وذكر إذا ذكر الصالحون قال السلف نزلت في الرحمة محمد بن واسع يكتب للأمير أيها الأمير إن لنا حاجة رفعناها إليك رفعناها إلى الله قبل أن نرفعها إليك قبل ما نجيك دعينا الله كثير فإن قضيتها حبيبنا الله وشكرناك نقول الحمد لله جزاك الله خير وإن لم تقضها حمدنا الله وعذرناك ماذا تبهتها الحمد لله بس ربنا ما قدرك كنت بخيرك يا شفت شفت, شفت الفهم العجيب ده؟ لكن ده يقول لك أنا لو ما فلان ده كنت تبهت لو ما فلان ياخ ما أقول جاب لك كم أنبول بتاعت نفس النفس جابوا لك بتتنفس شنو إيران غاز ابرسيه النفس ده جابوا لك يجيب لك منبوبه يقول لك ده ما ما بيجيبوا وكيف يا اخي شنو بيجيبوا لك هو الله اذا في تاني مع مع في ناس في حاجات تانية يا شيخنا والمويه كيف مويه حلوه دي قاعد يحلي لك هو ويهب لك وكده يقول لك يا جماعه ما, ما ما ما, ما يا اخي ما من وين من الله وقلبك ده عمل لك عملية جراحيه في الاذين والبطين كويس يقول لك أنا كويس طيب كويس كده منو ده الله فهي بس ينتظر ما تذكر والله يا جماعة لاحظ هذا المعنى إلا من رحم الله يركز على المخلوق يقول لك أنا بس وصلني بس البلد دي عندي رجل عمي زول ما ساهل إذا وصلته أموري كلها محل حلة كده ويجي القمافي ولا يقع يقول لك بس بيشوية كده بس بس دقيته قاله دخل في غيبوبة أصرعي الشنو نخل على الله <تصفيق> الآن وقد عصيت قبل وكنت من مسجدين جميل وإن الله أنت جاي من هناك وأعانك وألهمك وجابك الآن وفترانة وضعيفة وهزيلة ما عن قناعة أبداً قناعة ساكت لكن الغنى والرضا بالله عز وجل حتى المخلوق سخره الله سخره الله عز وجل إذن الما بيعرف النعمة ما بيشكره والبيعرف النعمة والما بيعرف المنعم ما بيشكره قال ومن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم عليه بها فقد كفر عرف لكن ما, ما شكر في البشر مزموما لكلامنا إنسان تسبب لك في خدمة وساعدك طلعت من مشكلة حقه تقول له شنو جزاك الله خير لو قام قال له بدل ما عنده يدخل شما وضعته قال لك أنا عارفه هو زول ما ساعدني لكن أصلا بقول له كده ولا بوري ما زول ما عملت لي حاج ولا شكراً ولا كتن خيرك ولا بارك الله فيك الآن جهدها مع علمه أنها منه مشكلة طيب إذا كان الله كيف الله سلمه الله نجاهه الله علمه الله فهمه يجحب في جماعة مش يقر في دول أوروبا ربنا يساعده يمشي يقرأ ويعينه يفهموا ده من الله ويسهلوا الأسباب يقول لك أنا والله بيجي عند راي في الإسلام ده يعني ما ده دي خرافة رجعية لقيته هنا لقيته وين أنت الآن قابلت النعمة بماذا بالكفر والجهد عايز تحارب ربنا الآن عم عليك بهذي النعم قال ومن عرف النعمة والمنع واقر بها ولم يجحدها ولكن لم يخبع له ولم يهد. ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا عرف النعمة والمنعم وقربها لكن ما خضع لله ما صلى ولا صام ولا شكر يقول لك والله الخير كل منه كل من الله الآن اعترف ذي عنه شكذا طيب يصلي والله يا أخ ما ما بصلي لله ربنا يهدينا هدين ما بيخضع لله ولا بيشكر الله ده يرف ده ما شكر النعمة ومن عرفها وعرف المؤمن وخضع للمنع بها وأحبه ورضي به وعنه واستعملها في محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها ببقى عملية دايرنا فلتر فلتر عديد تعرف النعمة وتعرف المنعم وتقر بالنعمة وتخضع له وتحبه وبعدين تسخر فيشلوا في طاعته مال الله الدخلي ما سخروا في الحرام بعض الناس ينعم الله عليه بالمال فيحارب به رب العالمين زنا وخنا ومخدرات ويفص أبناء الناس أصل الله العافية نعمة الدخل يا الله تجحد بالطريقة دي فلا بد في الشكر من علم القلب قلبك يعترف وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم وبحبة والخضوع له والله بعض الأفاضل العباد أحسبه ولو أزكي على الله أحدا أخبره بعض الناس بمعاملة تيسرا عنده كده موضوع متعسر بعدين واحد يتصل عايز قال لي يا فلان يا أخي الموضوع ده يتأثر فقال الحمد لله الحمد لله نعصيه ويكرمنا نغفل عنه ولا ينسانا نعمه علينا كثير وجعل يبكي شوف شوف الإلهام له يا فلان انت عارف ده في الحالة العادية ممكن لو ماشي الجامع ذاته يقول له اقول لك كلام نصلي قبلنا انه نجيب كده عصير نكسه للناس مين محله يبدا غلط يعني ماشي الجامع حق يصلي وتقعد للعصر لا يقول لك انت عارف مع الخبر ده حق يصلي هنا نجيب شربات للناس دي تصلي هنا كيف ده الحمد لله صلينا شكرا لله عز وجل هذا اللي ذكرت لك بيعتبر انه هو مقصر وربنا ده مكرمه شو شعوره كيف منه بيعتبر انه النعمة دي بزادة هو ما مستحقها لكن الله كريم عليه شو الشعور؟ وبعض الناس إذا قيل له يسر الأمر يقول لك يا زول تجينا نلعب نحن الموضوع ده ما خططنا له في اتصالات يا شيخنا تلفونات أعمامنا واللي والفريق يا زول ها معانا زول ما تجينا نساعي كده ده شغل تكتيك أخوك ده ما شو كده والله أخوه ده ما موضوع <تصفيق> فالله ما عندك أي حاجة أنت على البداية أعرف ما يدبر الكلام أنت جاهل بنفسك جاهل بربك يا أخي أنت في نعمته ده, ده شكر الله ده حمد الله ده بدال ما تقول الحمد لله هكذا وبعدين المقام ده يا معه ما فيه مجاملة سليمان عليه السلام في صحيح البخاري قال لأطفلنا الليلة على مئة امرأة كان حلال عليهم الزمن لك كلها تلد لي غلاما أجاهد به في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله نساء قال رسول الله فلم تلد له إلا امرأة واحدة وولدت له نصف إنسان واحدة ولدت ولدته ناقص قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو قال إن شاء الله لا ولدا لولدت له جميعا ولجاهدوا ب ولجاهدوا في سبيله جميعا مش نبي لما ما قال إن شاء الله ما حصل عشان ما تقول إنه والله هنا طبعا من الأشراف جدي اللي يرحمه كان ما بيحل لك الكلام ده كن عبدا للا أنت يعتمد على الله أنت فيما تريد موسى عليه السلام لما أراد العلم قال ستجدني إن شاء الله وإسماعيل لما أراد امتثال أمر الله قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين وصبر لما صبر صبر إن شاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أي شاء الله إن شاء الله تقولها عن عقيدة في بيقول ساكت بيقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنا جاي جاي لكن إن شاء الله يعني إن شاء الله بيقوله ذلك تجرب من باب الكلام لكنه فيه تقديره الموضوع ده منتهي منتهي يعني إن شاء الله بيقوله بس من باب كده بس لا والله قلها عقيدة إنه ربنا يقدر جب ليه أشرب من هو يدي إن شاء الله والله إذا لم يقدر الله لك شربها والله لن تشربه والله ما تستطيع ددوا قلبك الله يعلم ويرى قلبك على هذه الصفة هذا هو الفوز وهذا هو العرفان قال فلا بد في الشكر من علم القلب وعمل يتبع العلم وهو الميل إلى المنعم الميل إلى المنعم ومحبته وهو الخضوع له كما في صحيح البخاري عن شداد بن أوس قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي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 ده سيد الاستغفار فقوله أبوء لك بنعمتك علي أبوء يعني اعترف، قال يتضمن الاقرار والإناب إلى الله بعبوديته فإن المباءة هي التي يبوء إليها الشخص أي يرجع إليها رجوع استقرار والمباءة هي المستقر ومنه قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أي ليتخذ مقعده من النار مباءة يلزمه ويستقر فيه لا المنزل الذي ينزل ينزله ثم يرحل عنه يتبوى معناها إغوى في طوالي، فالعبد يبوء إلى الله بنعمته عليه يعترف ويرجع إلى الله رجوع مستمر مستقر ويبوء بذنبه يعترف ويرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه أبو يعني اعترف اعتراف كامل لا يتزعزع أبدا قال فالعبد يبو إلى الله بنعمته عليه ويبو بذنبه ويرجع إليه بالاعتراف بهذا وبهذا رجوع مطمئن إلى ربه منيب إليه ليس رجوع من أقبل عليه ثم عرض عنه بالرجوع من لا يعرض عن ربه بل لا يزال مقبلا عليه إذا كان لابد له منه فهو معبد وهو مستغاث لا صلاح له إلا بعبادته فإن لم يكن معبوده هلك وفسد ولا يمكن أن يعبده إلا بيعانته شان كده في الفاتحة إياك نعبد وإياك وفي الحديث مثل المؤمن ومثل الإيمان مثل الفرس في أخيتي يجول ثم يرجع إلى آخيته وإن المؤمن يسر ثم يرجع إلى الإيمان الآخية حبل يتصن في الأرض مثنيا ويبرز, ويبرز منك العروة تشد إليها الذابة وقيله يعرض في الحائط تشد إليه الذابة فقوله أبوء يتضمن أنه يتضمن أني وإن جلت كما يجول الفرس إما بالذنب وإما بالتقصير, بالتقصير في الشكر فإني راجع منيب إليك رجوع من لا له عنك مهما أمشي أنا ما عندي غيرك يا ربنا وذكر النعمة والذنب وذكر النعمة والذنب لأن العبد دائما يتقلب بينهما العبد إما في نعمة وإما في ذنب فهو بين نعمة من ربه وذنب منه هو كما في الأثر الإلهي ابن آدم خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض لي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح وكان في زمن الحسن البصري شاب لا يرى إلا وحده دائما قاعد براه كده فسأله الحسن عن ذلك فقال إني لي بين نعمة من الله وذم وذم مني فأريد أن أحدث للنعمة شكرا وللذنب استغفارا فذلك الذي شغلني عن الناس أو كما قال فقاله حسن فقال له أنت أفقه من الحسن يقصد النص يعني أنت أفقه من الحسن فالخير كله من الله كما قال تعالى ومركم بالنعمة فمن الله وقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر الفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله نعم وقال يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان لك صادقين قال النقيم رحمه الله وقال تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهؤلاء المنعم عليهم هم المذكورون في قوله تعالى وما الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالنعم كلها من نعم الدين والدنيا في ثواب الأعمال في الدنيا والآخرة من نعم الله وفضله على عبده كلها من, من رب العالمين وهو تعالى وإن كان أجود الأجودين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين فإنه أحكم الحاكمين وأعدل العادلين لا يغضع الأشياء إلا في مواضيعها اللي يقاتبها ولا يناقض جوده ورحمته وفضله حكمته وعدله الله حكيم شموهد يقول, يقول لك مش ربنا لا أكرم الأقرامين ما يديني؟ ليه ما يديني أنا؟ ما بيستازني ذا ما استازني ذا فهذا الله حكيم إن منعك فلحكمة بالغة وإن أعطاك فلحكمة بالغة ولو رأى العقلاء واحد منهم قد وضع المسك في الحشوش والأخلية واحد العقلاء شافوا زول عنده مسك المسك رائحة طيبة مشى محلات النجاسات وال والوساخة حتى المسك يد ووضع النجاسات والقاذورات في مواضع الطيب والنضافة ليش تبدأ كيروب عليه ولا لا يقول لك دا ذول عاقل ده يجيب الرائحة كوبا محل عفن وشري العفن, العفن يخدها محل الحاجات كويسة دا ذول مجنون يعني هذا مرفوض من الآدم الضعيف فكيف برب العالمين عز وجل يعني كيف يتصور الإنسان أن ربنا يعني يعطي لغير الحكم ويمنع لغير حكم قال لأنكروا عليه واشتد نكيرهم عليه والقدح في عقله ونسبوه إلى السفه وخلاف الحكمة وكذلك لو وضع عقوبة موضع الإحسان والإحسان موضع عقوبة لسفهوه وقدحوا في عقله كما قال القائل وضع الندى في وضع السيف بالعلى مضر كوضع السيف في وضع الندى وكذلك لوضع لو الدواء موضع الغذاء والغذاء موضع الدواء والاستفراغ حيث يكون الله عدمه والامساق حيث يليق الاستفراغ وكذلك وضع الماء موضع الطعام والطعام موضع الماء وأمثال ذلك مما يخل بالحكمة بل لو أقبل على الحيوان البهيم يريد تعليمه ما لم يخلق له من العلوم والصنائع. فمن ظهر حكمته العقول والألباب كيف ينبغي لو أن يضع الأشياء في غير مواضيع أن بها يعني الإنسان هذا الضعيف لو عمل حاجة في غير محلته الناس يقول له زلدة ما عاقل فرب العالمين أحكم الحاكمين ومن المعلوم أن أجل نعمة على عبده نعمة الإيمان الإيمان به ومعرفته ومحبته وقاعته والرضا به والإنابة إليه والتوكل عليه والتزام عبوديته ومن المعلوم أيضا أن الأهواح منها الخبيث الذي لأخبث منهم ومنها الطيب وبين ذلك الأرواح تختلف وكذلك القلوب منها القلب الشريف الزكي والقلب الخسيس الخبيث وهو سبحانه خلق الأبضاد خلق الشود الضو كما خلق الليل والنهار والبرد والحر والدى والدواء والعلو والسفل وهو أعلم بالقلوب الزاكية والأرواح الطيبة التي تصلح لاستقرار هذه النعم فيها القلب المستحك يجي القرآن يا تغلب الجرب بيستحق تيجي الحكمة يا تغلب الله يعلم وإبداعها عندها ويزكو بذرها فيها فيكون تخصيصه لها بهذه النعمة كتخصيص الأبد الطيبة القابلة للبذر بالبذر فليس من الحكمة أن يبذر البر في الصخور والرمال والسباخ وفعل ذلك غير حكيم زول مشي جبال شايلوا جميع شدد فيه دشني أزول يقول لك ده نزرع إن شاء الله في الجبل ده يقول لك ماله ما لأن هذه الأرض لا تصبح لا تنبت قال فما الظن ببذل الإيمان والقرآن والحكمة ونور المعرفة والبصيرة في المحال التي أخبث المحال في بعض الناس يقول لك والله يا شيخنا أنا ما بنعس إلا في الدرس حكمة الله يقول لك إذا يقول لك أنا في الليلة أفتش النوم فتش ما ألقى بس إيه الدرس ده من نبدأ لا من انتهي الدرس حاجة عجيبة أرجع على ديس سريع نوم نوم ما في كل كل إيش نوم الله يكون تمام حرمان حرمان كيف نوم أرجع على ربك أنت في حاجة ما وضبوطة زي بتوم في مع الخير معناه أنت محجوب عن هذا الخير غيبة ما قعد تنعس نعيمة ما قعد تنعس حفلة تسهر لها الصباح إيش معنى في الخير والإيمان هذا يحيله مسألة نسأل الله العافية ف الله هو أعلم حيث يجعل رسالتي أصلاً ميراث هذا محله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.